أيها الإخوة والأخوات نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الخامس والعشرين من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إليه يرد علم الساعة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 وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن حِصْنٍ لَّا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَأُوْسٍ قَنُوطٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي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 وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُودُ عَائِنٌ عَريٌّ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق 119. أولم يكفب ربك أنه على كل شيء شهيد 110. ألا إنهم في مريه من لقاء ربهم ألا لكل شيء معيط بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عين سي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 وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ وَالْغَفُورَ الرَّحِيمَ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أُولِيَاءَ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 ذلكم الله ربي عليه توكلت واليه انيب فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير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 ومن كان يريد حرف الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب 110. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم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 ان الله غفور شكور ام يقولون افترى على الله كذبا فان يشا الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته انه عليم بذات الصدور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 السبيل وتراهم يرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين امنوا ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهلهم يوم القيامه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 وما كان لبشر أي يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي يرسل رَسُولًا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم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 صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض الا الى الله تصير الامور بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إِنَّا جَعَلْنَاهُ كُرَآءًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَأْخِلُونَ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ أَفَنَظْرِبُ عَنْكُمُ الْذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشذ منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولَئِن سَألْتَهُمْ مَن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ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 ان الانسان لكفور مبين ام اتخذ مما يخلق بنات واصفاكم بالبنين واذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم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 وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قال مترفوها الا قال مترفوها إنا وجدنا ابا انا على أمة 119. وإنكم مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين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 ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا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 فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مكتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وَإِنَّهُ لَذِكْرُ اللَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ الرُّسُلِ نَأْجَعْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ آلهَتَيْنِ يُعْبَدُونَ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 وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ردوا لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون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 فَلَمَّا أَسَفُونَ انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَوْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ بَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّون وَقَالُوا أَئِلهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إنه وإلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونْ هَٰذَا صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ ۖ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَلَمَّا جَاءَ 117. قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون 118. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم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 لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون 112. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون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 فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم امرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما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 إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقنون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وَأَلَّا لا تعلوا على الله إني بِسُلْطَانٍ بسلطان مبين عُذْتُ عذت بربي وربكم أن تردمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم 114. فأسرب ليلا إنكم متبعون 115. واترك البحر رهوى إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم 118. كانوا فيها فاكهين كذلك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 ولقد اخترناهم على علم على العالمين 110. من الآيات ما فيه بلاء مبين 111. إن هؤلاء ليقولون 112. إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين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 كذلك وزوجناهم بحور النعين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم 113. من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ان في السماوات والارض لايات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة ayat لقوم يوقنون بِاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ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 وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَاهُ هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ مِّن وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا ما اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ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 وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْ إِنَّ فِي ذَلِك لَا آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ قُل لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَعْبُدُونَ أَيَامًا اللَّهِ نِيَجْزِي قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ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 وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ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 ويوم تقوم السَّاعَةُ يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق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 وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هجوا وغرتكم الحياة الدنيا